111. إذ هم الصائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما 112. وعلى الله فليتوكل المؤمنون 113. ولقد نصركم الله ببدر وأن 119. فاتقوا الله لعلكم تشكون 110. إذ تقول للمؤمنين ألن يكتيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من بلاء تصبغ وتتقوم ويأسوكم من فورهم هذا ويأسوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم. خمسة آلاف من الملائكة مسوومين وما جعله الله إلا رشرى لكم ولتقم إن قلوبكم به ومن نطر إلا 114. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 115. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الربا ضعفا مضافة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون